أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما ظنمتم من شيء فأن لله خوسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَذِي السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعروه الدنيا وهم بالعروه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعد أتم لختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمر كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة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 بذات الصدور واذ يريكمهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور لاقيتم فئة فسبتوا وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون.